إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا قُلْنَا مَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَذَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ الَّتِي يَبُوكُ الْعَذَابَ قُلْنَا درناهم بولودا غير عادي يذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما